وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَل "\nكَثِيرًا مِّنَ الناس فمن بَيَانِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ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 وَا تِلْعَلَّمُ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب على الكبر اسمع اسمع واسمع ان ربي لسميع الدعاء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 اللهَّ غافِل النََّّ يََّل الظَّالِمُ إِ ماَا يُأَخِون لَوون لَِ تَشْخَصُ فيِي الأأَبَصون مقطعين مقنعي رؤوسهم لا يعتد إليهم طرفهم لا يعتد إليهم طرفا وافعدة وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ولنتبع الرسل اولم تكونوا اقسمت من قبل ما لكم ما لكم من زوال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 وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وَإِن كَانَ كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده لرسله إن الله عزيز <تقام> إن الله عزيز ذو <في> انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهام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 وتشاو وجوههم ناعما ليجزى الله كل نفس ما كسبت ليجزى الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينجعوا به وليعلموا أن ما هو إله ولِيَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ اللهم لكم هذه التلاوه من شبكه ملامح الاسلاميه على www.ملامح ذكر خير المساله وخير الدعاء وخير النجا